رجال الله لهم تجارته ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتا الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار